إ خ و ت ن ا إ خ و ة ا ل إ ي م ا ن وها نحن نعيش فرحتنا بعيد الفطر المبارك أ ع ا د ه الله على ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة بالخير واليمن والبركات المسلمون صاموا وقاموا و أ خ ل ص و ا لله تبارك وتعالى في عبادتهم ف أ ن ع م الله عليهم ب ا ل م غ ف ر ة والعفو والرضوان ومنحهم تلك ا ل م ك ا ف أ ة ا ل ع ظ ي م ة ل ل ف ر ح ة والهناءه والسرور م ك ا ف أ ة العيد هاهي ذي ف ر ح ة عيد الفطر المبارك تشع بهالتها على وجوه عباد صاموا وقاموا واحتسبوا ليحظوا بالرضا والغفران في شهر له ما له من م ن ز ل ة عند الله جل في علاه و ا ل آ ن ا خ و ة ا ل إ ي م ا ن وعبر أ ث ي ر موجات إ ذ ا ع ة ا ل ق ر آ ن الكريم وعلى الهواء م ب ا ش ر ة نعطر ا ل أ ج و ا ء و ا ل أ ص د ا ء ب ت ل ا و ة ق ر آ ن ي ة م ب ا ر ك ة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود أ ب و الوفا الصعيطي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 ثم قدمت ل ع د واتقوا الله إ ن الله خبير بما تعمل Yeah. ن س و َ ا ل َ ه ولا ت ك و ُ و ا كالذين َََِّ نسوا الله فانساهم ََْ انفسهم َُْ اولئك هم الفاسقون لا يستوي أ ص ح ا ب النار و أ ص ح ا ب الجنه لا يستوي أ ص ح ا ب النار و أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة هم الفائزون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 متصدعا من خ ش ي ة الله لو أن قدعا من خ ش ي ة الله وتلك ا ل أ م ث ا ل نضربها للناس لعلهم م و س و ن ل س أ ن ز ل ن ا No. تلك ا ل أ م ث ا ل نضربها السيده زيد هو الله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن AHHHHH、uh -huh. سبحان الله عما ي ش ر ك ا ل ل ه الخالق البارئ المصور له ا ل أ س م ا ء الحسنى أ س س م ا ء ي ب ل في ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض و ه و ا ل ع ز ي ز ا ل ح ك ي م ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م a n d فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاد س خ ر ه فترى القوم فيها صرعاك انهم اعجاز نخل خاويا فهل ترى لهم وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات ب ا ل خ ا ط ئ فَعَصَى ت ج ع ل ه ا لكم تذكره و ت ع ي ا أ ذ ن و ا ع ي ا ف إ ذ ا نفخ في الصور نفخ و ا ح د ة وحملت ا ل أ ر ض ا ل ج ب ا ل فدكتا دكه ت واحده فيومئذ في وقعت فإذا نفخ, فاذا نفخ في الصور نفخه واحده نفخ في الصور ن ف خ ة و ا ح د ة وحملت ا ل أ ر ض والجبال فدك تدك ت ا ي السماء فهي يومئذ وهي ا ة والملك على أ ر ج ا ئ ه ا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ث م ا ن ي ة ل و م ئ ذ ت ع ا ن ي و م ئ ذ ت ع ه أ ع ر ض و ن لا تخفى منكم خ ا ف ي ة سيدنا س ي م ا سيدنا سيدنا س ي د ا سيدنا سيدنا سيدنا س ي د ن ي د ن ا سيدنا س ي د ن ي د ن ا سيدنا س ا سيدنا س ر د ن ا ك ت ا ب ي ف أ ع ل و م ا م ي ف عيشه ر ا ض ي ة في ج ن ة عاليه في ا ل أ ي ا م الخاليه عشان فطر الرئيس ستنا السيدة زينة فهو في عيشه راضيه في ج ن ة ع ا ل ي ة قطوفها دانيه انقلوا واشربوا هنيئا بما أ س ل ف ت م في ا ل أ ي م ا ن صدق الله العظيم وهكذا أ ي ه ا ا ل ا خ و ة المؤمنون عشنا مع فيض ت ل ا و ة ق ر آ ن ي ة م ب ا ر ك ة تلاها القارئ الشيخ محمود أ ب و الوفا ا ل ص ع ي د ي من هنا من س ا ح ة مسجد ا ل س ي د ة زينب رضي الله تعالى عنها ب م د ي ن ة ا ل ق ا ه ر ة ضمن فقرات احتفال ا ذ ا ع ة ا ل ق ر آ ن الكريم بعيد الفطر المباركة